Yüreden ayırt eden Rabbih be afluahı hem ve yedeb illa ayıttımanı Ruhu ve على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباد والرهبان لا يأكلون أموالا ناسا بالباطل ولا يصدون عن سبيل الله، والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم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 فتن كما يقاتلونكم كفف وأعلموا أن الله مع المتقين.